لهاؤلئ إلا رب السماوات والأرض بصائر وإنني لأظنك يا فرعون مذرا فأراد أن استفزهم من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا فقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا